و وتجعلون رزقكم أنكم نویل کم کل تو نل کروی کرو رین جن تن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأم إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم